أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل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 إِنَّ رَبَّكُ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَّ فيِي سِتَّةِ أَّ مِن ثُم مْتَوَعَلَ العْشِ دَبِّرُ الْ الأم مَا مِن شَفِيعٍ إِللاا مِ بعد إِابنِه ذَِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَععبُدُ أَخَلَ تَذَكَّرُون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 إن الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَجًا بِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 129. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 120. ويقولون لولا أنزل عليه آية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 122. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 123. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء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 124. جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 125. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 129. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 120. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاصٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ 117. وما نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 124. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 125. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل افلا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فان انتصرون كذلك حققت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون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 وَمَا كَوا مُهْتدين وَإَِّا نُرِييًَاكَ بَعضَ الذيينَ عدهُم أَونَةَ وَفَّيََّكَ فَإلَن مَرجعهُم ثمُ اللههُ شَهدَ ثمَُّ اللهَّهُ شَهج علىى مَا يَخَون وَلِكُلِّ أَّ تِ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 لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقذمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون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 وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ماك السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 اقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان الله لا خوف عليهم 111. ولا هم يحزنون 112. الذين آمنوا وكانوا يتقون 113. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 114. ولا يحزنك قولهم إن نل العزه لله جميعا هو السميع العليم لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا 111. يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون 112. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 113. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 114. قالوا اتخذ الله ولدا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 إلىنا امرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 معه في الفلك وجعلناهم خلايفا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات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 اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّسَاءَ قُلْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا 117. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلح عمل المفسدين 118. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فمَا آممَنَ لِمُسَ إِلَّا ذُِّيَةُم مِ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِ فِيجْعوونَ وَمَ لَهِمْ أَ يَكتِنَهُمْ وَإَِّ فِيجْعَوونَ لعَِ فِي الأبْضِ وَإِنهُ لَمِنَ الْ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 119. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 110. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون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 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن مِنَ الممترين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 124. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 125. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون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 124. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها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 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَلِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّارِمِينَ وَإِنْ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 وهو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ